صوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 إن في ذلك لعبرة لئن الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخين المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا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 تونج الليل في النهار وتونج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي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 إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ آدَمَ وَنُوحَ وَأَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَلَى عِمْرَانَ عَنْ الْعَالَمِينَ ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 ميتها مرويما وإني أعيدها بك وذريتها من السيطار الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجدا عندها رزقا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 يا مولاي صلِّ في المحراب أن الله يبشرك بيحيا بيحيا مصدقاً بكلمة من الله وسيده وحصروه ونبياً من الصالحين قال رب أن يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر قال كذالك الله يفعل ما يشاء قَالَ رَبِّ جَعَلْتِ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا رَمْزًا وَالذَّكُرَ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرُو يَمُو إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرُو يَمُقْنُتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ الرَّكِعِ ذَنِكَ مِمْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِهِ إلَيْكَ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 وَرَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَنَا مَنْ أَنْصَارُ إِلَى اللَّهِ قَالَنَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 ممترين فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى فقل تعالى ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبته الفنجان لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من الهه الا الله وان الله له هو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ان لا نعبد الا الله ولا نشرك شيء ولا يتتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحار الجُنّ في إبراهيم وَمَا أنزَنت التوراةُ والإنجيلُ إلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَאَن تُمْهَاءُلَاءِ حَاجَجَتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 أولئك لا قناقهن في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولا لهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يلون الستهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 افسالموا يردين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها طوعا وكرها واليه يرجعون قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبي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 لِلْعَالَمِينَ فِيهَا آيَاتٌ بَيْنَهُمْ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلَى الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امنوا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 قد لكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قلتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف وينهون عن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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت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 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون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 ام حاسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون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 كتابا مؤجلا، وَمَن يُرِد ثواب الدّنيا نُقْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِد ثوابَ الآخرةِ نُقْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيْمٍ مِنَ النَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبْيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُهُ وَمَسْتَكَانُوا وَلَقَدْ الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا فلنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم عنا اعتقابكم فتنقلبوا خاسرين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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصِعُونَ وَلَا تَالُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوٍّ فِي أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْ لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ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 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ وَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ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 يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ فِي النَّارِ دَائِمُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 قُلْ فَدْرَؤُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ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 فأن قلبو بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخفون إن كنتم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 حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم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 وما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.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 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم قال الله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.